Bismillah الله Rahman الرحيم لا Ukonsim بهذا البلد balad Wa Ubiha Wama Walad. لقد خلقنا الإنسان في بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Alam Nadja Arlahu, Alam Nadja, Wali Sanahu, Asha Fetain, Waheddaina, Wun Nadja Dain, Fela Kota, Wama. أدراك من العقبة فكر عقباه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا تربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة